وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرا مبين